صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين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 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم وما جعل أزواجكم النائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم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 وليس عليكم جناح في ما بِهِ به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم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 وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوْمِ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِنِمَرِيمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا وَلِلَّهِ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَصِدِيهِ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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ أَرْضُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبلنا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قُل لَّئِن يَفْكُ رَّالُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل مَّن ذَا الذي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَّحْمَةً ولا يجدون لهم من دون الله وليا وانا نصير الله اكبر الله